ب ع ا ل ك ر من الرحمن و ة ا ل إ ي م ا ن والسلام إ نعيش ا ل آ ن في رحاب هذه الامصيه الدينيه والتي يقدمها الزميل وليد الحسيني بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله وليد بسم واليوم、الآخر. وأقام آمن الآخر الصلاة وآت الزكاة وآت فعسى أ و ل ئ ك ان يكونوا من المهتدين صدق الله العظيم عبر م ن ج ا ت إ ذ ا ع ة ا ل ق ر آ ن الكريم من ا ل ق ا ه ر ة ا خ و ة ا ل إ ي م ا ن الله عز وجل هو الواحد ا ل أ ح د وهو الفرد الصمد سبحانه لم يلد ولم يولد وما له من ولد سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان من تواضع كل شيء لعظمته وخضع كل شيء لملكه وذل كل شيء لعزته وصغر كل شيء لكبريائه واستسلم كل شيء لقدرته وسكن كل شيء لهيبته و الخالق من العدم الرافع بلا عمد الرازق بلا عدد ا خ و ة الايمان ا ل ق ر آ ن الكريم هو دستور هذه ا ل ا م ة وهو منهاجها اللهم اجعلنا ممن حفظوا ل ل ق ر آ ن الكريم حرمته لما حفظوه و ت أ د ب و ا بادابه لما علموه و أ ر ا د و ا بتلاوته و ج ه ة الكريم والدار ا ل آ خ ر ة فقبلت منهم و أ ن ز ل ت ه م المنازل العليا ا خ و ة ا ل إ ي م ا ن خير مستفتح لهذه ا ل ا م س ي ة قرآنية مباركة بسم الله الرحمن الرحيم a h a n k you. وما خلقنا الزمان 「今まっちゃん 「私の<音楽> Oh, t h a t y e u فاصدع بما تؤمر الذين يجعلون م ع الذين <تصفيق> يجعلون بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك حتى ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقول و فسبح بحمد ربك وكملا ساجدين ولقد نعلم انك واعبد ربك حتى ياتيك اليقين واعبد ربك ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون فسبح ت بحمد ربك وكن من الزاد فدبئ بحمد ربك فسبح بحمد ربك وكن من الزائرين واعبد واعبد ربك, وعبد ربك وعبد I'm going to pray. 「これを探しても」<音楽> WALL YOU、right. l o v e who- ق ا ل قران كريم في كتاب ا ل مكنون لا يمسه إ ل ا المطهرون وبعدها قد استمعتم إ ل ى فوز ت ل ا و ة ق ر آ ن ي ة م ب ا ر ك ة تلاها علينا ف ض ي ل ة القارئ ا ل ش ي ف السيد متولي عبد العال من هذه الرحابه ا ل ط ا ه ر ة من مسجد ا ل ر ح م ة ب ق ر ي ة ميت ح ل ف ة بمركز قليوب ب م ح ا ف ظ ة ا ل ق ل ي و ب ي ة ونحن ن ن ك ر لكم هذه ا ل أ م س ي ه ا ل د ي ن ي ة عبر موجات إ ذ ا ع ة ا ل ق ر آ ن الكريم من ا ل ق ا ه ر ة إ خ و ة ا ل إ ي م ا ن على كل إ ن س ا ن أ ن يتزود من التقوى ل أ ن الذي ينفع ا ل إ ن س ا ن هو العمل الصالح تزود من التقوى ف إ ن ك راحل وسارع إ ل ى الخيرات فيمن يسارع فما المال و ا ل أ ه ل و ن إ ل ا ودائع ولا بد يوما أ ن ترد الودائع اخوه الايمان ومن رحاب الكريم الى ر الكريم إ رحاب العلم والعلماء نبقى ا ل آ ن مع ك ل م ة ف ض ي ل ة الشيخ الشحات السيد عزازي امام مسجد ا ل س ي د ة ن ف ي س ة رضي الله عنها و أ ر ض ه ا ب م د ي ن ة القاهره ة أعوذ ا ل ل من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الشيطان الله الحمد لله من اتقاه وقاه ومن توكل عليه كفاه ومن استعان به أ ع ا ن ه وقواه و أ ص ل ي و أ س ل م على خير خلق الله نبيه ومصطفاه سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آ ل ه وصحبه ومن والاه أ ف ض ل سلام و أ ز ك ى ص ل ا ة إ ل ى أ ن نلقى الله وبعد ف ق د استمعنا الى ايات بينات من كتاب رب العالمين تبارك وتعالى يبين فيها ربنا ما افاض على ح ض ر ة نبينا وعظيم عطاء الله لخير خلق الله لتعلم انك تسير خلف خير نبي لتصل الى رضوان الله ا ل ع ل ي ه رب العالمين تبارك وتعالى يقول للحبيب صلى الله عليه وسلم ف ص ف ح الصفح الجميل إ ن ربك هو الخلاق العليم ولقد آ ت ي ن ا ك س ب ع ا من المثاني و ا ل ق ر آ ن العظيم ف ص ف ح الصفح الجميل فاصبر صبرا جميلا و ه ج ر ه م هجرا جميلا فصفح جميل وصبر جميل وهجر جميل فالصفح الجميل لا عتاب معه والهجر الجميل لا بغض معه والصبر الجميل لا شكوى معه إ ن ربك هو الخلاق العليم إ ذ ا وجدت النور يخرج من الظلام فقل سبحان الله إذا إذا النهار يفلق الليل فقل سبحان الله إذا وجدت وجدت يفلق فقل ا ذ ا ع ة لا تستطيع ان تتكلم فيها ولو كانت ل م غ ن ي ة لكانت ا ح س ن فقل سبحان الله ان ربك هو الخلاق العليم ولقد اتيناك سبعا من المثاني و ا ل ق ر آ ن العظيم يدخل حضره النبي صلى الله عليه وسلم المسجد فيجد أ ب ا سعيد الخدري رضوان الله عليه يصلي فيقول يا أ ب ا سعيد فيتم أ ب و سعيد صلاته فلما انتهى من صلاته قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أ ب ا سعيد ما منعك حين دعوتك أ ن ت أ ت ي ن ي قال يا رسول الله كنت أ ص ل ي قال أ ل م تسمع قول الله تعالى يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا استجيبوا لله وللرسول إ ذ ا دعاكم لما يحييكم ف إ ذ ا دعوتك في أ ي مكان ف إ ج ا ب ت ي أ و ل ى مما أ ن ت فيه و إ ن كنت تصلي قال لن أ ع و د يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم ل م تخرج من هذا المسجد حتى أ ع ل م ك أ ع ظ م س و ر ة في ا ل ق ر آ ن يقول أ ب و سعيد رضوان الله ع ل ي ه ف أ خ ذ بنا ا ل ح د ي د فلما هم النبي صلى الله عليه وسلم ان يخرج من المسجد حملت له نعله فلما وصلنا إ ل ى باب المسجد وضعت النعله فلما اراد ان يخرج قلت يا رسول الله قلت اننا لن نخرج من المسجد حتى تعلمني اعظم سوره في ا ل ق ر آ ن قال يا أ ب ا سعيد الحمد لله رب العالمين هي أ ع ظ م س و ر ة في ا ل ق ر آ ن وهي السبع المثاني و ا ل ق ر آ ن العظيم الذي أ و ت ي ت ه ولقد آ ت ي ن ا ك سبعا من المثاني و ا ل ق ر آ ن العظيم يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم اعطيت مكان ا ل ث و ر ا ت المتاني سبع سور في اول ا ل ق ر آ ن او سبع ايات في اول المصحف الشريف فالسبع ايات هي ا ل ف ا ت ح ة والسبع سور ا ل ب ق ر ة والعمران والنساء والماعده والانعام والاعراف و ا ل أ ن ف ا ل مع ب ر ا ع ة ولذلك ليس بين ا ل أ ن ف ا ل و ب ر ا ء ة ب ا م له الحبيب صلى الله عليه وسلم يجلس مع أ ب ي ه ر ي ر ة وابو ه ر ي ر ة يومئذ فقير ي أ ك ل من الصدقه ويهش لبلال وبلاله حين هش له النبي كان عبدا م م ل ويحدث ك ا و خباب وخباب حين آ م ن بالنبي كان غلاما اجيرا و ي أ ت ي ه الغني والفقير والقوي والضعيف ومن يملك ومن يملك و ت أ خ ذ ا ل م ر أ ة العجوز بيده فيسير معها في أ ي ط ر ق تشاء ف إ ذ ا قالوا إ ن ك رسول الله قال إ ن الذي أ ر س ل ن ي قال واخفض جناحك للمؤمنين فهؤلاء الذين يزعمون اليوم أ ن ه م متدينون من أ ي ن جاءتهم هذه ا ل غ ل ظ ة من أ ي ن جاءتهم هذه ا ل ج ف و ة من أ ي ن دخل قلوبهم الكبر والذي علمهم ما كان جافيا ً والذي أ ت ب ه م ما كان غليظا والذي يزعمون الاقتداء به كان أ ل ي ن الناس قلبا و أ ر ق الناس جانبا و أ خ ف ض الناس جناحا و أ غ ف ر الناس د م ع ة كان ينظر إ ل ى الطفل ف ي ت أ ل م فتبكي عينه واخفض جناحته للمؤمنين وقل إ ن ي انا النذير المبين ثم يقول رب العالمين لحضره الحبيب فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشركين رجل اعرابي يسير في ا ل ب ا د ي ة فيسمع ق ا ر ئ ن ي ق ر أ فاصدع بما تؤمر و أ ع ر ض عن المشركين فيقف الرجل ببعيره وينيخ البعير وينزل على ا ل أ ر ض فيخر لله ساجدا فيتعجب الناس ويقولون له اوى مسلم انت قال لا قالوا فلم سجد قال سجدت لفصاحته ا لا يقول ذلك الا الله لا يقول هذا الكلام الا الله فاطع بما تؤمر واعرض عن المشركين لماذا انا كفيناك المستهزئين يامن ي ت أ س ى بحضره النبي اعمل و د ع م ن ي س ت ه ز و ي ت ه ز ئ اجتهد و د ع م ن يسخر يسخر سر في طريقك ومن تطاول عليك فلا تلتفت اليه لان ح ض ر ة النبي وهو من هو ا س ت ه ز أ الناس به وسخروا منه ورموه بالاحجار فاذا برب العالمين يقول للنبي الامين انا كفيناك المستهزئين انظر الى تركيب عجيب لكلام ربنا لا يستطيع ان يفعل ذلك الا الله لا يستطيع ان يقول هذا الكلام بهذا الترتيب الا الله فسبحان الله سبحان الله سبحان الله الله أ ك ب ر إ ذ ا حضر النداء وسبحان رافع ا ل أ ر ض والسماء وصلى الله وسلم على خير ا ل أ ن ب ي ا ء صلاه و س ل ا م عليك سيدي أ ب ي القاسم يا رسول الله صلوا على الهادي البشير محمد تحظوا من الرحمن بالغفران ي فالله قد أ ث ن ى عليه مصرحا في محكم ا ل آ ي ا ت و ا ل ق ر آ ن يا قومنا صلوا عليه ل ت ظ ف ر و ا بالبر والعيش الهني ا ل أ ر غ د ي ويخصكم ر ب الأنام بفضله ي و ويوم الموعدي إشوة م استمعتم الإيمان إلى كلمة فضيلة إمام مسجد الجنات الشيخ الشحات عزازي إلى فضيلة سيدة نفيسة ب م د ي ن ة ا ل ق ا ه ر ة ونحن ننقل لكم هذه ا ل أ م س ي ه ا ل د ي ن ي ة عبر موجات إ ذ ا ع ة ا ل ق ر آ ن الكريم من ا ل ق ا ه ر ة من مسجد الرحمه ب ق ر ي ة ن ي ت حلفه ب م ح ا ف ظ ة القليوبيه اخوه ل الايمان محمد علي ب ل على م م ح وعلى آ ل ه وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آ ل ه وصحبه وسلم غ ر د ي يا طيور في فلق الصبح فهذا محمد قد جاء بردي يا طيور في فلق الصبح فجاء محمد أ ط ي ع ي يا حور من شرف الخلد وحلي صبايا صل ربي وزد سلاما عليه وان الله في قربه النعماء ص ل ا ة و س ل ا م عليك سيدي ا رسول الله ا خ و ة الايمان بهذه الابتهالات ا ل د ي ن ي ة التي قدمها المتاهل شيخ محمد علي جابين نأتي إلى هذه الدينية التي نقلناها شتام التي لحضراتكم من نسجد الرحمة بقرية نيت بمركز بمحافظة ولم يتبقى الامسية بقرية نيك الى الرحمة حلفة قليوب القليوبية من بمركز بمحافظة هذه نسجد محمد لحضراتكم تحيات ولم انو الحمول الاباعية وتحيات وليد الحسين من أ س ر ة المذيعين والسلام عليكم و ر ح م ة الله وبركاته